بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الإحسان للإنتاج والتوزيع بالجزائر تقدم كفارة للخطايا وشاطئ في يديه كفارة للخطايا ذهبت يوما لي بي أدمعي وشقايا ورحت ألق علي تبس du är vår moders ريحه تتعايا فتعا وللمعرس هواء مدندم ان الانايا ذهب يوما ونسي جريحه تتعايا ول صرخة ميتين حملتها وكأني حملت هون المنايا وجئت ندم نأوزي إلى المتابق طايا إلى آخر عفوك إني للنور مدة دايا نزعت أسرر قلبي وجئت ألق أسايا رباه عفوك إني للنور مدة دايا نزعت أسرر قلبي وجئت ألق أسايا وأشتكي طي صدري يا سي ولا اعرف ظلامي ولا اعرف ضحايا ولا لغيرك تدوى يا رب يوم بس كن ضياك إني ضمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد في مسايا, في مسايا بس كن ضياك إني ضمآن ضل صدايا أم أدري من أين بعين أسقيتني أركيا وشدت لها فيها من الضياء بقايا جفت وغابت ولكن مزلت أزج رجايا يا وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياب بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا